معك سمع كل الناس شهور ما يردك شيئا ولا وعيارك بركني منك كنتوب يلي قلبه كنساري كمن سمع كل الناس شهور ما يردك شيئا ولا وعياري. ترك مع البراني بعشانك مشيانك وفدي الحدود ورخيص عندك ولا غالي بالي كمل علينا الوقت وفرقنا المكتوب وضحك ترك مع البراني بعشانك وفدي الحدود ورخيص عندك ولا غالي الكذوبه وصيتي حبيبك الحقاره يا وخرجتي خليتي حبيبك الحقاره وخرجتي و وليت <تصفيق> تكي <تصفيق> صايج اللي البعمود عن سعف كثر تحوير نبتجميع القلوب ضنتي في هواسي وتشتالك وليت اللي تكي <تصفيق> صايج اللي البعمود عن سعف كثر تلوير غير روحي ما كان ترجعي لي لو كان يصر عليك والمرض والله ما ندي لك في قبل عليك ما أبغى غير روحي ما كان له ترجعيني لو كان عليك والله حسودي وعدياني وقعدتي ضهجة المنعود مليت مسحورك يا دلالية بركاني منك يا اللي قلبك انساني كيف انت ماكن ليس اشهود يا ياه ولاوالي يحكم علينا الوقت وفرقنا المكتوب بح قدرك كمال برالي بحشانك الحدود ورسخيه عندك ولا غالي بسيتي حبيبك الحقاري بسيتي شراف واختاين الجود وخشتي بالباس كثير